يعني لو خالعت المرأة زوجها على محرم مثل الخمر أو الخنزير ونحو ذلك فإن العوض هنا لا يصح وبناء عليه لا يصح الخلع ويكون لفظه لغو فلو قالت المرأة خالعني فقال, أنت فقال أنا خالعك فقالت خالعني على عشر لتر من الخمر مثلا فقال خالاتك عليها نقول وهو ينوي الخلع نقول لا يصح الخلع ولا لأن العوض لا يصح فإذا قيل لما لم يصح الخلع فما حكم هذا اللفظ الذي تكلم به هل يقع طلاقا ويقع خلعا قال ويقع رجعيا إن ويقع رجعيا بلفظ الطلاق او نيته يعني ما تلفظ به بالعوض المحرم او ما تلفظ به من الخلع بلا عوض اذا كان بلفظ الطلاق يقع طلاقا يكون رجعيا إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية ويكون بائنا بيننا كبرى إذا كانت هي الطلقة الثالثة فلو قال شخص من طلقتك بلا عوض أقول لقاء طلق ولو قال طلقتك على عوض خمسة خنازير مثلا ولا يقع خل ويقع طلاق وكذا نية الطلاق فلو قال أبرأتك وهو إن الطلاق ولم يذكر عوضا يقع الطلاق ولو قال أبرأتك على عشرة أدوات من المعازف والطلاق يقع الطلاق اما اذا قال ابراؤتك على شيء من المخدرات مثلا وهو لم ينوي به الطلاق فلا يقع الطلاق ولا يقع الخلع لا يقع الطلاق لانه لم يتلفظ بصريح الطلاق ولم ينو الطلق ولا يقع الخلع لان العوض محرم فإن قال خالعتك على عشرة مع أدوات معازف ولم ينوي به طلاقا لا يقع طلاق ولا يقع الخلع لا يقع الطلاق لأنه ليس بالحفظ الطلاق ولا منية الطلاق ولا يقع الخلع لأن العوض محرم ولو قال لا أتوكي على خمر وينوي به الخلع لا يصح الخلع ولا يقع فالأوجه أربع كما سبق إما أن يكون لفظ الطلاق أو كناية الطلاق وينوي به الطلاق أو برفض الخلع وينوي به الطلاق هذه حالات الثلاث إذا لم يكن فيها عوض أو كان العوض محرم لا يقع خلع وإنما يقع طلاق وإذا تلفظ بالخلع ويلمي به الخلع وكان بغير عوض أو كان العوض محرم فإنه لا يقع خلع ويكون كلامه لغو ويكون كلامه لغوا بعد ذلك قال وما صح مهرا صح الخلع به يعني ما يجوز يعني الذي يجوز أن يدفع مهرا يصح يكون عوضا مثل المال ومثل العين مثل لو قال أنا صداقك سيارة فيصح تفتدي نفسها بسيارة ولو قال خالا قال أن أعلمك سورة البقرة هذه منفعة يصح أن يكون الخلع بمنفعة فتقول أنا وخالعك على أن أحفظك مثلا جزءا من القرآن هذه منفعة فيصح الخلع به إذن ما صح. المهر به من مال أو عين مباحة أو منفعة مباحة يصح الخلع به ثم بعد ذلك قال ويكره بأكثر مما أعطاها يعني ويكره الخلع بأكثر من المهر الذي دفعه لها فلو كان المهر, فلو كان المهر مثلا خمسين ألف ريال يكره له أن يطلب فداء من نفسها لها له ستين ألف ريال مثلا فإذا قيل ما هو المهر الذي نعتبره ليكون الخلع به عوضا عن ذلك المهر هل تكاليف الزواج اما يتبع ذلك من هبات ونحو ذلك المقصود بالمهر المسمى في عقد النكاح واما تكاليف الزواج فلا تدخل في المهر وكذلك الهدايا لا تدخل في المهر فلو كان المهر المسمى في العقد ثلاثين ألف ريال وتكلف في الزواج مئة ألف ريال نقول ليس لك إلا المسمى في العقد وهو ثلاثون ألف ريال وكذا لو قال أنا أثثت المنزل واستجرت وخسرت ولم تجلس عندي سوى سبوع واحد أي زوجته ونقول ليس لك سوى المسمى في المهر وهو ثلاثون ألف ريال فإذا قيل هل يجوز الزيادة نقول يجوز وعلى قام صنف أنها تكره تجوز لكن تكره والدليل قوله عز وجل يعني على الزيادة قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به وأطلق الله عز وجل ما الذي تفتدي به حتى ولو كثر وأما رواية أعيدي له صداء مهره ولا تزدد فهي ضعيفة يعني لفظة ولا تزدد ضعيفة والله عز وجل أطلق الفداء حتى ولو كثر لكن كما قال مصنف يكره للزوج أن يخذ اكثر من حقه بان تتضرر المرأة ولو رضيت المرأة بزيادة نقول صح الخل فلو كان مهرها عشرة الاف ريال وطلب فداء خمسين الف ريال ورضيت المرأة يصح الخل ولو طلب ولو الرجل الافتداء المرأة منه مالا فاحشا فيه ضرر لا يسمع وإنما ينظر وإنما ينظر وإنما ينظر المهر المسمى في العقد نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد يقول كيف يصح أن يكون العوض بتعليم صورة ولا يجوز له وأن يراها بعد الخلع ماذا تقول يا حمزة ها لا ما فش تقول ها فش عاصم نعم نايف نعم. نعم يعني تعلمه ثم تخالع يقول هل يصح تفتدي بان تربي له وابنه ورضاءاته من الاخرية يأتي ان شاء الله غدا انه, كل... إنه يصح حتى لو بالمجهول إذا خالع زوجته المحرمة لأمر مباح في, في شرعين وحرامهم في شرعين فاليقع به الخلع لا يقع به الخلع لأن الأصل مثل ما قال الله وأن بينهم بما أنزل الله فنحكم بشرعين يقول إذا قال طلقتك على الخمسين أفرياء فهل يقع طلاقا مع العوض على قوم مصنف يكون طلاقا وليس بخلع يعني تحتسب عليه طلقة لكن طلقة تبين منه نعم طيب يا زيد لماذا قال مصنف رجعيا او رجعيا ان نواه به الطلاق ان كان بلفظ الطلاق او نيته ها اذا كان ما في عوض كذا ولا لا طب اذا كان في عوض ها اذا كان في عوض تكون بيننا مننا الذي يحدد مقدار العوض على الخلع زوجاً بزوجة ما يتفقان عليه الذي يتفقان عليه إذا لم يتفقا فالمرجع في, في ذلك للقاضي. يقول هل يصح أن يكون المفدى به موجلاً؟ نعم يأثى إن شاء الله يصح الموجل. إذا قالت أنا خالعني على خمسين ألف لكن أعطيك إياها بعد ثلاث سنوات يصح. no, no. no. وليس المرجع في ذلك يا زوجة لنحل التحدث قيمة الخلع فنقول خالعني بكذا من الاموال شوف لو كان المهر مثلا خمسين الف ريال تمام وقالت المرأة خالعني على عشرة الاف ريال فقال الزوج لا وقالعك على تسعين الف ريال فالمرأة تقول عشرة والزوج يقول تسعين والمهر خمسين ألف ريال إذا حصلت بينهما مشاحة عند القاضي ينظر القاضي المهر المسمى كم العقد خمسون ألف يفسخ بينهما القاضي بخمسين ألف ريال تمام وإن رأى القاضي أقل بحيث أن أضرب المرأة فله أن ينقص العوض فيقول فسخت نكاحك على ثلاثين ألف فقط لو رأى أن السبب من المرأة هو متعنتة وهي التي أفسدت بيتها فالقاضي نقول فسخت نكاحك تدفع له ستين ألف ريال واضح نعم. نعم يقول عندما قلنا ان الخلع صح بالمنفعه فمدرينا على المهر صح بالمنفعه ايش تقول يا ابراهيم ها تزوجتك بما معكم القرآن هذه منفعه فيصح المهر يصح الخلع باب اولى يعني اعيد لها المهر